اي ان علي الم ترى الى الذين نهوا عن نجواثهم يمذون لمانه عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءك حيا وبما لم يحييك به الله ويقولون في انفسهم لولا ويقولون في انفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير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 اننا النجوى من الشيطان يحزن الذين امنوا وليس بضار لهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكالب استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون الذين <تصفيق> ي يز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرون دون من حال الله ورسوله ولو كان ولو كانوا ابا يهدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم